بالله فقد استمسك بالعوة الوسقى لن بصام لها والله سميع أليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوا لهم من النور إلى الظلمات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 اَتَّمَاؤُلَانَا فَانصُبْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِسْلَامِ مِين اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ذو المو ولا هضم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إناه إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أصلي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل دع الله ودع رحمن أيما تدع فله الأسماء الحسنى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 ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم لشن تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَايَ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَكُمْ ثُمَّ إِذَا دَعَكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَن تَخْرُجُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ كل قَانِتٌ بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد الرقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة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 ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءنا نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا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 أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من التي أبينا إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم اني امسيت منك في نعمت وعافيه وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم اني امسيت منك في نعمت وعافيه وستر فأتم علي نعمتك وآفيتك وسطرك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمل ولك الشكر اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمل ولك الشكر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 يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وقضيت بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وقضيت بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن ترشه ومدال كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة رشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة رشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق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 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعن على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت فأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت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 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِلَى الْمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيرٌ اللَّهُ النَّصْلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ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 مبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انه حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر Subhanallah walhamdulillah, walla ainaa inna allahu allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla ainaa inna allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, walla ainaa inna allahu allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla ainaa inna allahu allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla illahe inna allahu wa allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla illahe inna allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah walla illahe inna allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla illahe inna allahu allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla illahe inna allahu allahu akbar.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 Subhanallah walhamdulillahi walla ainaha inna allahu allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla ainaha inna allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, walla ainaha inna allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla ainaha inna allahu allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla ainaha inna allahu akbar.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 Subhanallah walhamdulillahi walla ilaha, inna allahu wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla ainaha inna allahu wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla ilaha, inna allahu wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla ainaha inna allahu wallahu akbar. SubhanAllah, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar SubhanAllah, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar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 Subhanallah walhamdulillah walla aina. Inna wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla aina. Inna Allahu wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla aina. Inna Allahu wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi walla aina. Inna wallahu akbar.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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallahi illallah wallahu akbar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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar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 اللهم صل على سيدنا محمد أبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارد اللهم أنسى ساداتنا أبي بكر وأمر وأثمان وعلي وأل الصحابة أجمعين وَالتابعين وَتابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن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 هذا إقبال لينك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت أنا محبتك والبقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها وابلأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعمة مولا ونعمة نصير اللهم آمين وصلّي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم